إذاعة الشعب من القاهرة شاعر عباد الله, الله يا ولد الله انا شاعر عباد الله الله يا ولد الله انا شاعر عباد الله مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مصمري طويل الليل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله وخلقي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين وخلأ لي شماء اليمين وهداني أغنمين وكتبني من الأيمين شهدين البداية أنا شاعر عباد الله عباد الله يا ريحة الدنيا وأهل الزمان يا أطيب الأهل كلمني منكم راجل عتال ضحك كأنه بسن وحده وقال من قبل ميله كتفي تحت الحمايل القلب هو اللي مايل الفجر طير والضحى مثله والعصر يا أبو المطايل ومر في المغرب ريحت الشيلة كنا في رمضان فطرت ورجعت شايل وأما في العشا دايماً ألاقي الجميل منور لي أعلى الباب زينة الأحباب هي نظرة واحده وخف من كل أهر وبوس إيدي وشي وظهر واقول نعمة والمية بصدي وشي وظهري داية نعمة زيلة شو المية بصدي وشي وظهري ديا مهما كان الأجر شوية مهما أقاش أو مهما أقاسي لما حجرك اسني براسي أعرف أني شاء أحسن لحبة تؤال أدي ألف قصارة ولا أدي الحال قول يا عقل الحال قلبي رأي ودهن قلت هاتو شوالي هاتو فوق شكارة هاتو فوق هدبالي من طراب واحدارة ما أسباعي لما حجرها يسمي طراسي لما حجرها يسمي طراسي رأي عمري قلبي مشال حاجه غصب عني حنوتي غربال زي ضحك تسني تفلس العدسان لقلي قم عياني قبل ما تجنني طيبه انفاسي لما حجرها اسمي دراسي لما حجرها اسمي دراسي أعرف إيه. نعمة زي العجو الميا بس لي وشي وطهري جيب نعمة زي العجو الميا بس لي وشي وطهري جيب مهما كان الأجري شوية مهما أشهر ومهما أهاسي لما حجرت يسني دراسي أعرف إيش أجل الله يا ولد الله انا شاير اي بض الله الله يا ولد الله انا شاير اي بض الله شعر فؤاد حداد مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مزماري طويل الليل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية الحان إبراهيم رجب توزيع سامي الترك يقوم بدور الراوي صلاح جاهين الله يا ولد الله انا شاعر عباد الله الله يا ولد الله انا شاعر عباد الله شاعر عباد الله اخراج حسن صابر وخلقي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين وخلأ لي شماء وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين شهدين البداية Oh